الذكر عند دخول المنزل يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم يسلّم على أهله الذكر عند الخروج من المنزل يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله ويقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل أو اضل او ازل او ازل او, أزل أو اغلم او اظلم او اجهل او يجهل علي